بسم الله الرحمن الرحيم حاملين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنزروا محرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيدوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من وهم عن دعائهم غافلون وإذا حخر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا كثنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتغاه قل إن استويته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كتابه شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم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 من عياد الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من دني إسرائيل على نفله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لننذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وقل الله ثم استقاموا فلا صوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة قالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إِحْسَانًا حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله واتصالهم ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أحده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى لدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا فضاه وأصلح لي في دريتي إني أبت إليك وإني من المسلمين.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 والذي قال لوالديه أفصل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله فيقول ما هذا إِلَّا أساطيع أولين أولئك الذين حق عليهم القول فيه من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا قاسرين ولكم من درجاتهم مما عملوا وليوسيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين جفوا على النار أذهبتم صيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تستقون وزوا أفاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاق وقد خلت النذر من بينهم ومن قلسه ألا ألا تعقدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجسنا لتأكد فَكُنْ لَن آلِهَتِنَا فَسْلَفْ بِمَا تَحِدُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُفْلِغُ مَا أُسْلِتُ بِهِ وَلَكِنْ ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منصرنا بل هو مستقبل أعزلتم به ريح فيها عذاب أليم تذلو كل شيء في أمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم, وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفكارا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أسئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهزتنا ما حولكم من القرى وخرسنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل طلوا عنهم وذلك إفتهم وما كانوا يفترون وإذ صرتنا إليك نفر من الجن سمعوا لنا القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما, فلما قضي ولو الى قومهم مردرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صريق مستقيم يا قوم لا داعي الله وآمنوا, وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمحجز في الْأَرْضِ وليس له من دونه والتماوات والأرض ولم يعي بقلقهن بقادر على أن يحيي المودى بلى إنه على كل شيء قدير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 تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجر لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلفتوا إلا ساعة منها بلاغا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون